إن إَّا مَوتَةَ الأُول وما نَحْنُ بمشين فَأتُ بأَبَائ إنِ كُنتُم صادقين أَهُم خَيْرٌ أَمْ أَهُم خَيْرٌ أَمْ قَوْم تُبع والَّذينَ مِنقبَهِم حكناهُ إهمم كانَوا مجرمين.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 ذق انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنتم به تمترون ذق انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنتم به تمترون ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسُون منِن سُندُس وَاستتَبلرق متقابلين كذلك وَوزَجنَهُ ببحور النين يدععُون فيها بكلّ فكهَة آمين لا يذوقُون فيها لا ييدقُون فيها الموتَاءِ إلا الموتَة الأُول وَقهُم عذابَ الجحيم.